فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلو الصيد وانتم حرب ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم